ناخذ اليوم درسا في الصرف ان شاء الله تعالى لان درس النحو يحتاج الى وقت اطول من هذا قليلا نؤخره الى الغد في الصرف وصلنا الى ماذا الى الادغام نعم صفحه تسعه وخمسين تنبيهات يجوز الفك والادغام والفك في مسائل اخذنا الاولى طيب سنأخذ الثانية الثانيه ما اخذناها عرفنا انه يجوز الفك والادغام اذا كان المثلان يا اين لازم ان تحريك ثانيههما نحو حي حي ايه ايه واذا وهذا اذا كان التحريك اذا كان الثاني محركا تحريكا لازما كان تكون حركه بناء اما اذا كانت حركه اعراب فهي ليست لازمة لأنها بسبب العامل إذا جاء العامل جاءت وإذا ذهب العامل فقدت والثانية فيما إذا كان المثلان تأين في وزن افتعل وما تصرف منه مثال الفعل استتر وما تصرف منه يجوز فيه الفك فتقول استتر يستتر استتارا ووزنه افتعل يفتعل افتعالا ويجوز الادغام انظروا الآن ما كان على وزن افتعل وعينه تاء إذا كان على وزن افتعل وعينه تاء ستجتمع ماذا تاء تاء افتعل وهي الأولى وتاء الفعل وهي عين الكلمة افتعل مثل سترى عينه ماذا سترى على وزن ماذا سترى على وزن فعل عينه تاء فلما ياتي على وزن افتعل ستقول استترى تاء الأولى تاء افتعالا تاء الثانية عين الكلمة عين الفعل مثله يستتر استتارا يستتر يفتعل استتارا افتعالا قال وزنه افتعال يفتعل افتعالا هذا الفك وهو الأصل الأصل الفك استتر على وزن افتعالا ويجوز الادغام فاذا اردت الادغام نقلت حركه التاء الاولى الى فاء الكلمه اذا اردت الادغام اذا اردت الادغام استتر عندنا تاء مفتوحه وبعدها تاء مفتوحه وعند الادغام لا بد ان تسكن ماذا عند الادغام انتبهوا لا بد أن نسكن المثل الأول لأجل أن نضغمه في ماذا؟ في المثل الثاني ما هو المثل الأول؟ التاء الأولى سكنناها حركتها وهي الفتحة تنتقل إلى السين الساكنة قبلها ويستغنى عن همزة الوصل همزة الوصل يستغنى عنها لأن السين التي كانت ساكنة ولأجل ذلك جاء بهمزة الوصل هذه السين صارت متحركة وإذا تحرك الحرف الثاء إذا تحرك أول اللفظة استغنت عن همزة الوصل لماذا سميت الهمزة همزة وصل لأنه يتوصل بها إلى النطق بماذا بالساكن فإذا لم يكن هناك ساكن لا داعي لها تحذف فلما نقلنا فتحة التاء إلى السين صارت ساء والهمزة استغني عنها لعدم وجود ساكن وادغمنا التاء في التاء فصارت ستر يستتر تنقل التاء إلى السين الفتحة التاء إلى السين يستاء تصير يسا يساء من إن جاءت الفتحة من اين جاءت الفتحه هي التي كانت على ماذا على التاء الاولى يس والتاء تسكن وتدغم في التاء الثانيه وحركتها الكسره التاء الثانيه فتصير يستر يستر يستتر يستر استتارا ما الذي سننقل الى السين ما الذي سننقل الى السين الكسره التي على التاء الاولى كسرة استتارا كسرة هذه سننقلها إلى السين ثم نضغم التأ في التأ فتصير ستارا ستر يستر ستارا أصرها استتر يجوز فيها الفك وماذا والإضغام يجوز فيها الفك والإضغام سيد التنبيه عليه ست قال فإذا أردت الإضغام نقلت حركة التاء الأولى إلى فاء الكلمه وهي السين في استترى واسقطت همزة الوصل للاستغناء عنها بحركة ما بعدها يعني لما تحركت السين استغنيت عن ماذا استغنيت عن همزة الوصل ثم تضغم المثلين فتقول في الماضي ستر ووزنه وفي المضارع يستر بفتح أوله وثانيه يس وتجديد الثالث مكسورا يش يستر وأصلها يستتر وفي المصدر ستارا بكسر أوله وتجديد الثاني ومثل ستر فيما ذكرنا اقتتل يقتتل اقتتالا اقتتل يقتتل اقتتالا ماذا يقال فيها فيجوز الفك كما ترى والادغام فتقول قتل يقتل قتالا اقتتل تصير قتل يقتتل يقتل اقتتالا قتالا هنا واضح من الذي ما نعم وليد عند المذا عند الفك لا بد من همزه الوصل لأن الأول ساكن لكن عند الإضغام حركت الأول وهو السين في استتر والقاف في اقتتل فإذا حركته استغنيت بحركته عن همزة الوصل ما تحتاج إليها قال فإن قلت كيف نفرق بين ستر وقتل الذين أصلهما استتر واقتتل وبين ستر وقتل الذين وزنه وزنهما فعالا لما تقول بحثت عن زيد فاستتر نعم تبه بحثت عن زيد فاستتر عني ما معنى استتر عني؟ اختفى وراء شيء لو قلت بحثت عن زيد فستر عني ما معنى فستر عني؟ اي استتر عني لغة في استترى لكن لو قلت ستر زيد المخطئ ستر زيد المخطئ ما معنى ستر اي ستره مبالغه في ماذا في ستره ستره مبالغه في ستره هذه متعديه ام قاصره ستر زيد المخطئ هذه متعدية لكن بحثت عن زيد فستر هذه لازمة, هذه لازمة كذلك تقول قتل زيد وعمر قتل زيد وعمر لازمة ما أصلها اقتتل زيد وعمر لكن لو قلت قتل زيد أعداءه تقتيلا ما هي قتله؟ قتل زيد أعداء متعدية فقتل المتعدية على وزن فعل مثل قطع كسر درس علم على وزن فعل وأما ما كان أصله أفتعل ثم اضغمت لوجود تعين فتلك أصلها افتعال فإن قلت كيف نفرق بين ستر وقتل الذين أصلهما استتر وقتل وبين ستر وقتل الذين وزنهما فعال فالجواب أن الفرق يتضح إضافة إلى سياق الكلام بالمضارع والمصدر أو يعني الأمر الأول الذي لا بد أن تلحظه سياق الكلام سياق الكلام كما مثلنا الآن لو قلت لك قتل زيد وعمر قتل زيد وعمر سياق الكلام الآن يدل على ماذا هل يدل على المضاعف الذي هو متعدي أم يدل على ما كان على وزن افتعال الثاني ما كان على وزن افتعال لكن لما قل قتل زيد أعدائه دل على المضاعف دل على المضاعف الذي هو على وزن فعل هذا سياق الكلام أيضا المضارع تقول ستر يس يستر, يستر ستر يستر لأنه خماسي والخماسي يفتح يفتح حرف المضارع فيه يستر قتل يقتل يفتح حرف المضارع أما فعل التي قتل وستر على وزن فعل فهو رباعي والرباعي يضم ماذا أوله فتقول يستر يقتل إذن هذا فرق في المضارع المضارع فيما كان على وزن فتعل الخماسي حرف المضارعة مفتوح يستر يقتل أما المضاعف الرباعي فعل، فهو رباعي وحرف المضارعة يضم فتقول يستر ويقتل هذا المضارع المصدر قطع يقطع ماذا قطع يقطع تقطيعا كسر يكسر تكسيرا درس يدرس تدريسا علم يعلم تعليما ما هو المصدر على وزن ماذا على وزن تفعيل فعل يفعل تفعيلا المصدر على وزن تفعيل الذي هو من المضاعف الذي هو على أربعة أحرف فعل أما استتر يستتر استتارا تصير ستارا ستر يستر ستارا قتل يقتل قتالا اكتتب يكتتب اكتتابا كتب يكتب كتابا فاذا شيء اخر تفرق بين بينما اصله فعل من مضاعف الثلاثي وما اصله ما أصله افتعال بسياق الكلام وبالمضارع وبالمصدر قال فمضارع الأولين ومصدرهما كما تقدم ومضارع الاخيرين يستر ويقتل بضم الأول ووزنه يفعل لماذا بضم الأول لأنه ماذا لأنه رباعي والأولان بالفتح لماذا لانهما خماسي ومصدره ومصدرهما تستير وتقتيل ووزنه تفعيل واضح قياس نعم هذا عند يعني الاصرف في هذا ان التوسع ياتي عن طريق الكوفيين وأما البصريون فيقصرونه على السماع فيما ورد فيه فيما ورد فيه نعم فمن حيث القياس لو قاس إنسان لا ينكر عليه طيب لأن العمل الذي حصل فيه عمل معهود معلوم وهو اجتمع مثلا فأريد الإضغام فأضغي فاذا فإذا حصل شيء من قياس وتوسع في ذلك الظاهر أنه ما فيه شيء طيب إذن هذه المسألة الثانية المسألة الثانية الثالثة في المضارع المضاعف بشروط أربعة مضارع مضاعف مضاعف ما معنى المضاعف ها مضارع رباعي ماذا الان فعل كم حروفه اربعه فتقول في مضارعه قطع تقول في مضارعه ي يقطع بضم الياء ضم حرف المضارعه اكرم كم حروفه المضارع ماذا تقول فيه ي يكرم طيب جالس كم حروفه المضارع ماذا تقول فيه يجالس يجالس بالضم ما كان الماضي على أربعة أحرف فيضم حرف المضارعة فيه ففعل التي على أربعة أحرف سيضم حرف المضارعة يفعل يقتل يقطع يكسر يعلم أما ما كان على وزن است ترى افتعال على وزن افتعال فهو خماسي والخماسي يفتح حرف المضارعة فتقول يستر يقتل يكتب نعم قال الثالثة في المضارع المضاعف بشروط أربعة انتبهوا لهذه الثالثة ما هو مضاعف الثلاثي مضاعف الثلاثي ما هو أن يكون عينه ولامه ماذا من جنس واحد والمراد هنا بالمضاعف الذي يعني يضغم عينه في لامه تضغم عينه في لامه قال بشروط أربعة أن يكون مجزوما هذا الشرط الأول فإن لم يكن مجزوما بقي على الادغام الثاني أن يكون جزمه بالسكون فإن كان جزمه بحذف النون بقي على الادغام الثالث أن لا يتصل به نون التوكيد فإن اتصلت بقي على الادغام الرابع أن لا تتصل به نون النسوة فإذا اتصلت نون النسوة فك وجوبا سيأتي التفصيل. قال فمن استكمل الشروط قول الله تعالى عز وجل ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. هذه في سورة الحشر. ومن يشاق الله بالإضغام ويجوز في غير القرآن الفك. وقد ورد الفك في آية أخرى قوله تعالى ومن يشاقق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ما هو الشاهد أنه في آية الأنفال فك الإضمام وفي آية الحشر بقي الإضمام إذاً يجوز الإضمام كما في آية الحشر ويجوز الفك كما في آية الأنفال هل توفرت الشروط؟ أن يكون مجزوما نعم هو مجزوم بمن الشرطية أن يكون جزمه بالسكون نعم لأنه صحيح الآخر أن لا يتصل به نون توكيد ولا نون نسوه نعم لم يتصل به لا هذه ولا هذه وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه من يرتد من يرتد قال في الآية الأخيرة قرأ نافع ابن عامر بالفك يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه بالفك وهو لغة الحجازيين الفك وقرأ الباقون بالإضمام وهو لغة غير الحجازيين من بني تميم وغيرهم من يرتد الجمهور على لغة غير الحجازيين ونافع وابن عامر من يرتدد وهذا في آية سورة المائدة أما سورة البقرة ومن يرتد منكم عن دينه فهمته كافر. ومن يرتد في سورة البقرة ليس فيها إلا وجه واحد ومن يرتد الآية التي في سورة البقرة ليس فيها إلا وجه واحد أما الوجهان فهي في الآية التي في ماذا في سورة المائدة التي في سورة المائدة ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر بالفك وجها واحدا عند القراء الآية 217 من سورة البقرة وفيها وجه واحد وهو الفك ومن يرتد منكم عن دينه فيمت في وهو كافر ما فيها ومن يرتد إنما ومن يرتد يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه الآية إلى قوله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت في وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هذه فيها وجه واحد هو الفك أما آية سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد ففيها قراءتان الفك والإضغام قال والفك أكثر ومنه قوله قول الله تعالى قول الله عز وجل ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وأيضا الآية التي قرناها في سورة البقرة وقوله تعالى ولا تمن تستكثر ومن يحلل فكت أم اضغمت ومن يحلل فكت لو اضغمت ومن يحل عليه غضبي ولا تمنن تستكثر فكت أم اضغمت فكت لو اضغمت لكانت ماذا ولا تمنن تستكثر ولا تمنن تستكثر واضح طيب قال فإن كان المضاعف غير مجزوم نحو قوله تعالى ويحق الحق بكلماته أو كان مجزوما بغير السكون نحو قوله تعالى ولا ترتدوا مضاعف لكن مجزوم بحذف النون وليس بالسكون لأن أصلها ترتدون فلما دخل الجزم جزم بحذف النون ولا ترتدوا على أدباركم أو كان متصلا بنون التوكيد نحو قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد يغر مضاعف لكنه اتصل بماذا بنون التوكيد الثقيلة وحديث سمره رضي الله عنه عند مسلم برقم 1094 برقم 1094 مرفوعا لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور يريد أنه يؤذن بليل فكل ذلك ليس فيه إلا الاضغام وإن كان متصلا بنون النسوة نحو الفاطمات يمددن الحبل أو لم يصددنا عن الحق فليس فيه إلا الفك إذن هذه المسألة الثانية في المضاعف في المضارع المضاعف بشروط أربعة أن يكون مجزوما وجزمه بالسكون ولا تتصل به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة الرابع لا تتصل به نون النسوة فان فقدت الشروط الثلاثه الاول ما الواجب ما الواجب وجه واحد هو الادغام وان فقد الشرط الرابع الشرط الا تتصل به نون نسوه فاذا اتصلت به فما هو الواجب الفك فك الادغام نعم إذا اختلت الشروط الثلاثه الاولى وبقي الإضغام واذا اختل الشرط الرابع لازم الفك وهذه فائدة جميلة بمعنى أنه تأنك تعرف اللغات العرب في هذا وستأتي تشمها يشبهها إن شاء الله في الدرس القادم وسيتضح أيضا بها مسألة اليوم أكثر وأكثر نكتفي بهذا نعم يا أكرم ومن يشاق مجزم بالسكون وعلى مع جزمه السكون منع من ظهوره ماذا الحركة الناشية عن التقاء الساكنين الكسرة هذه عبارة عن حركة نشات عن التقاء الساكنين ومن يشاق مجزوم بالسكون لكن أين السكون أصل, أصل القاف الاولى ساكنه القاف الثانية سكنت للجزم سكنت للجزم التقى ساكنان فحركت الثانية بالكسر هذه انه بنشرحها ان شاء الله أكثر في الدرس القادم وعلى السبوره إذا يسر الله لكن إن ذكرتموني كيف نعم شاقي ساكن مزجون بالسكون ها شيء ويشاققي مجزوم كذلك بالسكون. بالسكون. بالسكون. بالسكون كله لالتقاء الساكنين ومن شاقق الله حققي ومن يشاقق الله الساكنان القاف الثانية واللام في لام الجلاله فكسرت القاف الثانية أما ومن يشاقق الساكن هو القاف الأولى التي قبلها ومن يرتد سكون قدر هو ماذا إنما حرك لالتقاء الساكنين سننبه عليه لكن هناك حرك بالفتح يرتد وفي شاق حرك بالكسر سننبه عليه هذا إن شاء الله في الدرس القادم نكتفي بهذا والله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله الصحيح